بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه كتره حرب عنهما وقال طاووس رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق خرجه حرب وخرجه حميد بن زنجويه في الرواية طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا محمول على علم التأثير لا علم التسير فإن علم التأثير باطل ومحرم وفيه ورد الحديث المرفوع من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر خرجه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وخرج أيضا من حديث طبيصة رضي الله عنه مرفوعا العيافة والطيرة والطرق, والطرق من الجبس والعيافة زجر الطير والطرق الخط في الأرض فعلم تأثير النجوم باطل محرم والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند الجمهور وما زاد عليه فلا حاجة إليه وهو يشغل عما هو أهم منه وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحارب المسلمين في أمصارهم كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قديما وحديثا وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم في صلاتهم في كثير من الأمصار وهو باطل وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجد وقال إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبله يعني لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم وقد أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على كعب رضي الله عنه قوله إن الفلك تدور وأنكر ذلك مالك وغيره وأنكر الإمام أحمد, أحمد على المنجمين قولهم إن الزوال يختلف في البلدان وقد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك لأن الرسل لم تتكلم في هذا وإن كان أهله يطعون به وأن الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عريض وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل الآخر وقال ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراف وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين رضي الله عنهم لو سمعوا من يعترض, من يعترض به لما ناظروه بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين كذلك التوسع في علم الانساب هو مما لا يحتاج اليه وقد سبق عن عمر رضي الله عن عمر رضي الله عنه وغيره النهي عنه مع أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به وكذلك التوسع في علم اللغة في علم العربية لغة ونحو وهو مما يشغل عن العلم الأهم والوقوف معه يحرم علما النافعة وقد كره القاسم بن مخيمرة علم النحو وقال أوله شغل وآخره بغي وأراد به التوسع فيه ولذلك كره أحمد التوسع في معرفة اللغة وغريبها وأنكر على أبي عبيد توسعه في ذلك وقال هو يشغل عما هو أهم منه ولهذا يقال إن العربية في الكلام كالملح في الطعام يعني أنه يؤخذ منها ما يصرف الكلام كما يؤخذ من الملح ما يصرف الطعام وما زاد على ذلك فإنه يفسده وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به حساب ما يقع من قسمة الفرائض والوصايا والأموال التي تقسم بين المستحقين لها والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة الأذهان وسقالها لا حاجة إليه ويشغل عما هو أهم منه واما ما احدث بعد الصحابه رضوان الله عليهم من العلوم التي توسع فيها اهلها وسموها علوما وظنوا ان من لم يكن عالما بها فهو جاهل او ضال فكلها بدعه وهي من محتلات الامور المنهي عنها فمن ذلك ما احدثته المعتزله من الكلام في القدر وضرب الامثال لله وقد ورد النهي عن الخوف في القدر وفي صحيحي ابن حبان والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا يزال أمر هذه الأمة, هذه الأمة موافيا ومقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر وقد روي موقوفا ورجح بعضهم وقفه, وقفه وخرج البيهقي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا وتدروي من وجوه متعدده في اسانيدها مقال وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لميمون بن مهران إياك والنظر في النجوم فانها تدعو الى الكهانه واياك والقدر فانه يدعو الى الزندقه واياك وشتم احد من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيك فيكبك الله في النار على وجهك وخرجه ابو نعيم مرفوعا ولا يصح رفعه والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه منها ضرب كتاب الله بعضه ببعض فينزع المثبت للقدر بآية والنادي له بأخرى ويقع التجادل في ذلك وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك ونهى عنه وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه وقد نهى عن ذلك ومنها الخوض في القدر اثباتا ونفيا بالأقيسة العقلية كقول القدريه لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما وقول من خالفهم إن الله جبر العباد على أفعالهم ونحو ذلك ومنها الخوض في سر القدر وقد ورد النهي عنه عن علي رضي الله عنه وغيره من السلف فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك ومن ذلك لا. تكلم أيضا على منازل الكنر يعني المجون ذكرنا أنها أخليك أسلي ثلاث ولكن جيدنا سمع الدنيا بنصابيه هذا زينة للسماء إننا زيننا السماء الدنيا بزينة الكواكب الثاني وجعلناها رجوما للشياطين هذا الثالث الثاني وبالنجم هم يهتدون هذا هو الثالث يقولوا رخص في تعلم منازل القمر احمد واسحاق هذا هو الصحيح أنه يعلم لاجل الاهتداء في الطرق يتعلم من اسماء النجوم ما يهتدي به ايكون مثلا هذه الثريا الهقعه الهمعه الجبران النهر الطرف يعني اسماؤها ويعرف عظماتنها ومع ذلك قتاده ابن دعامه كره تعلم منازل القمر مع أن قتاده ولد أعمى ولكن أرزقه الله ذكاء ويمرخص ابن عيانة فيه ابن عيانة فيانة عالم مشهور من اهل مكه ثم نكل عن طاووس ابن كيسان عالم مشهور من الموالي قال ربنا ظلم في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق هكذا خرجه حرب وخرجه حماد بن زنجوايه من رواية طهوس عن ابن عباس ويرد يريد من نظره النجوم أن لم ينظروا بها للاستدلال على الحوادث لأن التنجيم الاستدلاله. بالأفلاك العلوية على الحوادث الأرضية يستدلون بسين النجوم قالوا هذا النجم دليلنا على المطر هذا نجم دليلنا على العذاب هذا نجم دليلنا على رياح وهكذا الاستدلال بالأفلاك العلوية على الحوادث الأرضية ومن ذلك عظى قوم يتعلمون في حروفها أبي أباجاد أبجاد هو سبطي يقصدون أن الجمع بين هذا الحرب و هذا الهرب يدلل على كذا وكذا وقوم عظى يستدلون بالكف يقول كف أحدهم ثم يقول كفك يدل على كذا على أنك تموت بكذا وأنك وأنك هكذا تعلم الروح يا بي جاد ليس له عند الله من خلاق داخل في تعلم السحر المذكور في الآية في قوله تعالى فيتعلمون منهم ما يقدرون به ابن المرء والزوجه وهم ببادر نبيه من الحج لله باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا كمن اشتراه ان يتعلم بذل فيه وقتا ما له عند الله من خلق ثم ذكر ان علم النجوم ينقسم إلى قسمين علم التأثير وعلم التسيير هذا النهي محمول على علم التأثير وهو اعتقاد أن النجوم تؤثر أي لها تأثير في الأرض أنها تؤثر تسبب رياحا تهجز تسبب غرقا أو تسبب قهطا أو تسبب عذابا أو نحو ذلك هذا علم التأثير وهذا شك أنه محرم الغيب لا يعلمه إلا الله والرحيم ما نزل إلا على الرسل وما سوى ذلك وسوى سوى الشياطين أفل الذين يتعلمون ذلك ويقولون ان هذا النجم النجم, النجم النفس وشر وان هذا النجم نجم أنس وخير النجم مدبرة مخلوقة ليس لها تأثير أما علم التسيير أفل أبا وهو أن يتعلموها على أجل أن يقتدوا بها والذي جعل لكم النجوم لتقتدوا بها في ظلمات البر والباخر فقال تعالى فألقى في الأرض رواسية أنت, من دل... أنت بيقى... وجعل لكم النجوم لتقتدوا بها وبالنجمهم فهكذا ورد هديه مرفوع من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر هكذا عند أبي داود عن بن عباس أبي اسناد صحيح اقتبس يعني تعلم اقتبس شعبة يعني قطعة أي من النجوم وقصته بذلك أي ألم بها الحوادث وهي يستدل بها على الأمر المستقبلة أنه سيحدث مرر سيحدث موت سيحدث غرق سيحدث رياح أو نحو ذلك يسمى هذا علم التسير فنبتز أبس شعبة أن يتعلم قطعة من النجوم أي الذي هو علم التأثير فقد اقتبس شعبه من السحر اي تعلم ما كان في السحر والعياذ بالله علينا ان ان نتعلم ما ينفعنا ونترك ما لا ينفعنا كذلك يا روى أيضا حديث قبيصة عند أبي داود رحمه الله مرفوعة أن العيافة والطيارة والطرق من الجابت اسمه كان الذي روى هذا الحديث عوف الأعراضي وكان عالما باللغه ففسرها وقال العياذ بالله زجر الطير والخط الخط والترك الخط يخط في الارض هذا الحديث ايضا مذكور في كتاب التوحيد اي ذكر في كتاب الطيره وذلك الآدانهم يتفاعلون أو يتشاؤمون بالطيوك إذا أرد أن يذهب أو يسافر أو يتزوج أو يبيع أو يشتري إذا ذهب يسجر الطير فرأى طيرا هناك زجرها حتى تطير فإن ذهبت عن يمينه قال هذا خيط وإن ذهبت عن شماله قال هذا شر الطير لا يملك شيئا ولا يدل على غير ولكن هكذا يتطير الإيافة إن الإيافة التي يزجل الطير وكذلك الطير الطير التشاؤم بالمرئي والمسوع التشاؤم بالاشخاص التشاؤم بالمرئي والمسموع وسميت بذلك لأن اكثر ما يتفاءلون بالطيور الطيور وقد يتفاءلون ايضا بالوحوش ينظر إذا مر به اي شيء من الوحوش مر به ظبي او أو حمار وحش فإذا مر على يمينه كالخير وإذا مر على شماله كالشهر وكذلك أيضا يتفاعلون بالأصوات أصوات الطيور يدعون أنهم يعرفون بذلك الأمر المغيبة وذكروا ان هناك كبيرة يقال لهم بنه أبنوا لهب يتخصصون بذلك حتى قال بيهم بعض الشعراء خبير بنوا لهب فلا تكن ملغيا وقالت لهبيا إلى الطير مرتي وهذا غير صحيح الطرق الخط وخط في الأرض بعض الكفان يؤهم الناس إذا جاء فرجلنا قال أريد أن أبيع أريد أن أشترك كذا أريد أن أسافر أريد أن أتزوج أريد أن أطلق أخبرني هل فيه إهد من فأه إذ ذهب وخط في الأرض خطوطا خطوطا في رمل إيرا لا يعدها إذن رجع يمحو اثنين اثنين اثنين وينظر الباقي إذا بقي واحد قال خيط إذا بقي اثنان قال شر هذا الخط وخط في الأرض وكذلك أيضا الضعم بالحصى بعضهم مثلا إذا جاءوا من يستشيره الكفان رجم حسن في زاوية حسن صغير ثم آخر يأخذ هنتين هنتين ويتفاعل بالباقي. الباقي علم تأثير النجوم محرم باطل لأن الغيب لا يعلمه إلا الله لا يجد العمل بمقتضاه لا يجد التقرب إلى النجوم إلا يجد التقريب القرابين إلها أن يذبها لها فالذبح لها كذب في الأصنع كفر أما علم التسيير ثلاثة سبع إلا تعلم ما يحتاج إليه الإهتداء الإهتداء إلى الطرق معرفة القبلة معرفة الطريق الذي تسير إليه هذا جائز عند الجمهور هو الذي الله عليه لكن التوغل في ذلك والزياده فيه لا حاجه اليها لانها قد توهم كما زاد عليها لا حاجه اليه يشغل ان هو اهم منه عن العلم النافع وربما أدى في التذكيق فيه إلى إساءة الرن بمحارب المسلمين في أنصارهم أهباب الذين يتوقعون في علم النجوم يقولون هذا المحراب ليس على قبلة هذا المسجد أمائل عن القبلة ونهو ذلك يقولون الى إساءة الرن بمحارب المسلمين في أنصارهم وكان ذلك كذيرا من اهل هذا العلم القديم وحديها أهل الذين توغلوا في علم النجوم أصاروا يسببون أن بعض الناس يهدمون مساجدهم ويقولون أنها ليس غير قبلة مع كونها قديمة يفضي إلى اعتقاد خطأ والتابعين الذين خططوا مساجد في الطرق أخططوا بمساجد في المجرم فيضي إلى أن صلاتهم باطلة مع انهم بنوا مساجد في الأنصار كثيرة وصلوا فيها طوال أعمالهم أنكر الإمام أحمد رحمه الله الاستدلال بالجدي، كانه يقول لا تتوغلوا وتجالهوا مئيابا ولكن قد يستدل به على الجهات الجدي القطر الذي يكون في الشمال الجهة الشمالية في الليل في أسعط الليل يشاهدها القطر نجما ثابت لا يتحرك يسمى الجدي حوله نجمان يدوراني الصغيران يسميان الفركدان الفركدان النجمان اللذان يدوراني حوله كما يقالب بعض الشعراء وأنه بيت عن أخي عيني داما مدى الأيام غير من أي شمامي وإلا داني وآل نعش فوالد ما تهدث بن هدامي آل نعش سبع نجوم تدور عبا في أهل الثلاث أتس... تسمى آل نعش يعني أربع منها كأنها نعش فهكذا قالوا هذا لا بأس بتعلمه لمعرفة الجهة أن هذه هي جهة الشمال التي يصلى إليها وهذه هي جهة الجنوب فعرفنا هذا النجم عرفنا جهة الشمال وعرفنا جهة الجنوب وعرفنا جهة الشم... الشرق والغرب فلا بأس بذلك ولكن كانهم اكرهوا الاعتماد عليه انما ورد قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب يقبل ويريد بذلك قبلة اهل المدينه اهل المدينه قبلتهم للجنوب فالجنوب هذا المغرب وهذا المشرق ما بينهما فانه قبله لاهل المدينه لم يرد اعتبار الجديونه ايمن النجوم ولكن اذا احتج اليه فلا باس انكر ابن مسعود على كعب على كعب يعني تعبد بن الاشرف الذكره ان الفلك يدور ولكن الواقع ان هذا الفلك انه يدور داخل في قول الله تعالى وكل في فلك يسبحون اي سائره الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم تدور في افلاكها كل منها ببيئه معلق انكر ذلك مالك وغيره انكر الامام احمد على المنجمين حولهم ان الزوال يختلف في البلاد ولكن لعلهم لم يتكلموا في البلاد كثيرا فيعتقدون ان الزوال لا يختلف والواقع أنه يختلف فمثلا الآن الزوال في الرياض يكون على الساعة الثانية عشر الزوال الشمس وفي الحجاز في هذه الميلاد الثانية عشر ونصر في مصور مثلا عندنا الساعة عندنا الثانية أو الواحدة القريبة أو منها لا شك أنه يختلف الزوال باختلاف سير الشمس يقول قد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك لأن الرسول لم تتكلم بهذا وان كان اهله يقطعون به كانوا يقولون لا تتكلموا في هذه الافلاك حيث سكتت عن ذلك الرسل و شك أنه به ان ذلك مقطوع به النزوال يختلف والاشتغال به ربما ادى الى فساد عريض اعترض بعضه من كان يعني وهذا على حديث النزول ثلث الليل الآخر وقال ثلث الليل يختلف اختلاف البلاد فلا يمكن أن يكون النزول في ألتم معين وهذا صحيح أن ثلث الليل يختلف يكون مثلا عندنا ثلث الليل وفي بلاد أخرى نهار. وهكذا والنزول كما يشاء الله الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن أولد هذا الحديث على آل ابن تيمية فشرح هديث النزول يرجل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر شرحه وذكر أن النزول إلى أن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن يقول معلوم من الضرورة من دين الإسلام يكبحوا هذا الاعتراض الذي هو الاعتراض على الأخذيث وعلى السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين لو سمعوا من يعترفوا به لما نظروه لو سمعوا من يقول أن يختلف أو أن الزوال يختلف ترد عليه وبادروا إلى عقوبة إيواء الحاقي بجمرة المخالفين المنافقين المكذبين فعل هذا لا يجوز لا يجوز التوسع في مثل هذه العلو أبل أن يقتصر على العلوم النافعة التوسع في علم الأنساب لا يحتاج إليه لكن إذا تعلم الإنسان شيئا يعرف به الكبائل لقول الله تعالى والنبي لقول الله تعالى انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا اي قال هذه قبيله اولى هذه قبيله ثقيفه وهذه قبيله غطفان وهذه قبيله ثمين وهذه كذا وكذا اي تعارفوا التوسع في علم الانسب لا يحتاج اليه سبق أن امر غيره النهي عنه لكن طائفة من الصحابة والتابعين يعرفون ويتنون به كان لهم ابو بكر رضي الله عنه يعرف الانساب التوسع في علم النحو العربية لغة ونحو مما يسلل عن العلم الأهم توسع فيه أناس وأكثروا وألفوا بهم ألفات وشغلهم عن ما هو أهم منه وتوسع فيه و ولم يشغلهم عن ما هو أهم الوقوف معه يهرم علم النافع الاشتغال بالنهو كثيرا يهرم العلم النافع الذي هو علم الشريعه ذكرنا اعتراض ابن عبد البر على الذي يقول اجل العلوم علم النحو المقيم الارسل ان اجل منه المقيم الارسل الذي هو علم الديانة كره القاسم المخيمره مخيم علم النحو وكانه يريد في فيه والاشتغال به كثيره اكره علم النحو والا فان فيه فائده يعني ما ذكرنا حتى ان الذي لا يعرفه يجعل الفاعل مفعولا وبالعكس ولا يفرق ولا يميز بين ما هو فاعل او مفعول او نحو ذلك فلا بد ان يتعلمه حتى يكتب لسانه وحتى يفهم كلام الله وكلام نبيه وكلام اهل العلم هذا الذي قاسم مخيمره يقول اوله شغل واخره بغي وذلك لأن الذين اشتغلوا به كأبي حيان وغيرهم من المتقدمين اشتغلوا به فصار في علمه كلام كثير من خلافات خلافات كأنها خلافات الفقهاء بالأحكام يريد التوسع فيه أنه بغي أكره احمد رحمه الله التوسع في معرفة اللغة وغريبها وأنكر ذلك على ابي عبيد انكر توسعه في ذلك وقال قال انه يشغل انه اهم منه و لكن فيه فائده فابو عبيد عالم جليل القاسم بن سلم رحمه الله وهو أول من كتب في غريب الحديث كتابه مطبوع في أربعة مجلدات اسمه غريب الحديث الكلمات الغريبة ومن جملتها الحديث الذي مر بنا فسر الإياها والطرق والجبت فسرها في غريب الحديث وكذلك أيضا غيرها من الكلمات التي جاءت السنة في الحديث النبوية وفي السرها أيضا غيرها فالسرها الزمحشر في الكتاب الهتم الفائد والخطابي في الغريب والحربي في غريب الحديث وتوسع في ذلك ابن العزير في النهاية في غريب الحديث والاثر قلت شرح شرفا لهذه الكلمات التي وردت في السنه كما انهم ايضا فسروا الكلمات الغريبه في القران يوجد في اوامش بعض المصاحف تفسير الكلمات التي قد تخفى على العامه الناس في هذه الأزمنة ليسوا كالأولين يحتاجون إلى أن يهسر لهم ما يكون غريبا عليهم أنكر على أبي عبيد ولهذا يقال ان العربية في الكلام كانية الملحب الطعام العربية أنه النهو بالكلام كالملح في الطعام أي يقتصر من النهو على ما يقيم اللسان فقط لا على زيادة الطعام إذا كثر في الملح لم يستصل أفسد فكذلك هذه اللغة إذا أفسدوا فيها من من هذا العلم أنه فإنه يشغل انه هو فيه يأخذ من الملحماس لحط الطعام ما زاد على ذلك بإنه يفتده كذلك ايضا تكلموا على علم الحساب قالوا يحتاجوا منه الى ما يعرف به حساب الفضائر كسمة التركات والوصايا. القسمه الأموال التي تقسم بين المستحقين الزائد على ذلك مما لا ينتفع به الا لمجرد مجرد رياضه الاذهان وسقارها لا حاجه اليه يشغل عما هو اهم منه توسع كثير في الحساب في علم الحساب وشغله عما هو اهم منه يقتصر من علم الحساب على الشيء الذي يحتاج إليه يعني كعلم الضرب والقسم وكذلك ما يلحق بذلك ونكتفي بهذا الله أعلى احسن الله إليكم فضيله الشيخ ونفع بعلمكم ورفع قدركم هذا سائل يقول اعلم في وسائل الاعلام انه سيحدث كسوف للشمس يوم الجمعه القادمه باذن الله وكذلك سيحدث كسوف للقمر في منتصف شعبان فهل هذا من العلم النافع وما حكم التصديق به الارعادم على اشتغال بذلك وإعلانه اللي انه قد يسبب عدم الاهتمام بهذه الآيات النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمرة ايتان من آيات الله وكسوفهما يخوف الله به عباده فجعله من الآيات لكن هؤلاء تعلموا النجوم التي يحصل بها الفسوف وتهروا ذلك بجدته يعرف ذلك بمعرفة النجوم والأولاد اعلان ذلك صحيحا أن النجوم لفسوف أوقات ينجم ويكسب بها القمر أو الشمس أسم عليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل ترون في هذا الزمان أهمية الرحلة في طلب العلم وخاصة مع توفر وسائل النقل وكيف يوفق العبد الراغب في العلم وفي الرحلة بين العمل الوظيفي الذي يحبسه وبين مجالسة ومصاحبة العلماء في البلدان <سؤال> هذا يسأل عن أهم العلوم وكيف يبدأ به أو يجمع بين العلوم المتبذك التي يحتاج اليها هدكر عن العلم أنه قال أن العلم العمر قصير وأن العلم كثير ويجب على الإنسان أن يبدأ بالأهم فالأهم يعني اهم العلوم واولاها بالاهتمام ان يبدا به هذا هو الذي انا اختاره اهم العلوم مثل ما ذكر من عبد البر فاذا طلبت من العلوم اجلها فاجلها عند التقي المؤمن علم الديانه وهو ارفعها لدا كل أبناء متأذبين المتدين، علم التوحيد، علم العقيدة، علم الأحكام المهمة، وأشياء ذلك. صلى <سأل> الله عليه فضيلة الشيخ هذا سائل صدر سؤاله بقوله أحبك في الله. يقول ما حكم السفر لبلاد الكفار من أجل دراسة اللغة الإنجليزية علم بأن بأنه فشل في دراستها هنا. أحبك الله أحبنا جميعا في هذه الأزمة أحسن ما تسير أبي هذه اللغات الأجنبية وجعلوا العلم بها أميزة الشريفة نقول أقول الأولاء لا يتعلمها إلا فرد واحد اللي حاجة إلى ترجمته أما أن يذهب مثلا مئات أو ألوه يذكروا إناث يكمون في تلك البلاد حتى يتعلم هذه اللغة فإن ذلك فيه خطر أولا أنهم يتغربون في تلك البلاد التي هي عباهية أبيها كل شيء من الفساد ثانيا انهم قد يتهونون بالعبادة إذا رأوا ما لا تهمهم العبادة ثالثا أنهم قد يتسبقون بهم الرجال بالرجال في مثل حلق اللي هو في اللباس والنساء بالتبرج ثم بعد ذلك ماذا يجنون من تعلم هذه اللغة الواجب أننا نعلمهم لغتنا ما نظاههم يأتون إلينا يتعلمون اللغه العربية التي هي أفصح اللغات ما نظاه أحدا من الامريكان ونفوسهم يرسلون أولادهم إلى تعلم ويكون تعلم العربية. فإذا كان كذلك، كانه كذلك. السلام عليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول استخدمت خادمة بمبلغ ستة آلاف ريال على أن تمكث عندي سنتين، ولكنها بعد تسعة أشهر هربت وبقي لها راتب عندي. بخمسة أشهر فما حكم هذا المبلغ علما بأنني لا أعرف لها عنوان لم يذكر سبب الهروب فنقول إذا كنت قد أضررت بها وريقت عليها وأتعبتها إلى ان هربت فإنك أنت الملوم وعليك أن تهرص إلى أن تعثر عليها وإذا كانت هربت طلب ما هو أكثر كانت راتبها عندك مثلا خمسمائة أو سبعمائة وجدت أنا أعطيها ألف أو ألف ونصف، هذا أجل لذلك هربت. إذا لديك أتوكه وإلى أي رجوعه الرجوع؟ الرجوع تتصدق به؟ أنت شخص الخير. أستغفر الله وليكم فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول يوجد معنا في العمل بعض الرافضة. وياتوا ويجلسوا معنا ويشربوا ويأكل معنا فما حكم مجالستهم ومعاملتهم نراء الحرف هذه انكم تدعونهم الى السنه وتطرؤون عليهم الكتب التي ترد عليهم كلما جلستم معهم تاخذون الكتاب من الكتب وهي كثيره الآن شاء تكتبه ورد عليهم عشرات أو مئات فتقولون هذا يرد عليكم تقولون كذا في كتابكم كذا وفي كتابكم كذا لعلكم أن تضايقوهن أو لعلكم أن يتأسروا ولا لا تظهروا لهم مثلا احتراما ولا تبجيلا ولا إكرارا بل أظهر لهم الكراهية والبغض لهم حتى يشعروا أبي أخفتهم حتى يشعروا بنقصهم رسال الله عليكم رضيلة الشيخ هذا سائل يقول نراك تستشهد كثيرا بأبيات الشعر فما أهمية الشعر والأدب لطالب العلم يقولون شعر كلام الشعر كلام حسن وحسن وكبيه وكبيه وفيه فوائد الشعراء الأهد النبوي يكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لأحدهم وغاش أحسان اهجهم وهاجهم وروح الكدوس ماءك ويقول إنه عليهم لأشد من وقع النبل أي من الرصاص هذا الشعر الذي فيه توبيخهم لكن الاشتغال به دائما خصوصا إذا لم يكن به فائدة فإنه لا يجوز ولذلك ذنبه الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون لكن إذا كان هناك قصائد مهيدة تحفظها في العقيده أو في الأخلاق والآداب فلا فس بذلك ابن عبد الكوي نظم الحك والآداب في مجلدين مطبوعين منظمة إيدالية أختمها بأبيعة تمهي الأدب أمثل قوله وصاحب اذا صاحبت كل موفق ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي عن المرء لا تسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارنة يقتدي ونحو ذلك ابن الكيم نظن عنونية قد تصل إلى ستة آلاف بيت تتعلق بالعقيدة نظن قوية تريدون بذلك تيسير العلم وحفظه أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ نختم بهذا السؤال يقول ما توجيهكم لمن أصابه شك في الإيمان ما توجيهكم لمن أصابه شك في الإيمان لا شك أن الناس يتفاوتون في الإيمان الذي في القلوب فمنهم ما يكون الإيمان في قلبه أرسى من الجبال لا يتزعزع ولا أتي بكل كمها ومن الناس ما يكون ضعيف الإيمان إذا جاءت بشبهة تحير ولم يدن ما يردها وتزادع إيمانه وصيتنا أن كل مسلم يحرص على تقوية الإيمان في قلبه وذلك أولا أبي ان ليقرأ القرآن بتمعن ويتفكر في القرآن ثانيا يأقر إلى التي تؤكد العقيدة فالذها يتذكر في الآيات الكونية العلوية والسهلية يتذكر في نفسه يتذكر في آيات الله ومخلوقاته ثم بعد ذلك ينظر في أذن ذلك بعقلته في قلبه لأنه بذلك يقوى إيمانه وان يرزق الايمان في قلبه حتى لا يتزايد ايمانه ولا تتزايد عقيدته والله اعلم وصلى الله على محمد